ليش الغلط بين الخليلين منها؟ ليش الوفاء مني على بابك موت؟ شهر المضاع والشوق فيني ولا هان والهم عم القض والغم ما كبر ليش الغلط بين الخليلين منها؟ ليش الوفاء مني على بابك موت؟ شهر مضار والشوق فيني ولا هان والهم عما القلب والغم مكبور تايه بفكري بعد فقدك وحيران ما كني إلا فقد حق مفبوط ما كل من صاحب يصاحب له نسان خيف على خله ولا يومي يفوت تايه بفكري بعد فقدك وحيران ما كني إلا فقدن حق مثبوت ما كل من صاحب يصاحب له نسان خيف على خله ولا يومي يفوت لش الغلاء بين الخليلين منهان och det är inte så lätt att få en kärlek som أحلى طعمها من التوت من يوم ما ركب اجتعدها لوطن احتل مكانك هم والحب مغموت غموت إلا على فزعه وخوه وإحسان بخلقت أحلى طعمها من التوت من يوم ما ركب اجتعدها لوطن احتل مكانك الهم والحب مغموت ليش الغراء بين الخليلين من هان لش الوفاء مني على بابك يموت شهر مضاء والشوق فيني ولا هان والهم عما القلب والغم مكبوت أسعى وراه سعيك ونأدو موالهان وانشر سؤالي قاصد نطي بمثبوت طبت فعولك كلها ميزة نساء والقول كله نسمعه منك يا قوت أسعى وراح سعيك ونأدو موالهان وانشر سؤالي قاصد نطي بمثبوت طبت فعولك كلها ميزة إنسان والقول كله نسمعه منك يا قوت ليش الغلاء بين الخليلين من هان لش الوفاء مني على بابك يموت شهر مضى والشوق فيني ولا والهم عما القلب والغم مكبوت شخص على بالطيب اسمه بخلان يسعى لك بنفسه ويجرب الصوت وين الرفيق اللي معه عيش نازان وين الحبيب اللي بعد بعده الموت شخص على بالطيب اسمه بخلان يسعى لك بنفسه ويجرب الصوت وين رفيق اللي مع عشنا زمان وين الحبيب لي بعد بعده الموت ليش الغلاء بين الخليلين من هان ليش الوفاء مني على ببك يموت شهر مضار والشوق فيني ولا هان والهم عما القلب والغم مكبوت ليش الغلا بين الخليلين من هان ليش الوفا مني لي على بابك يموت وين الرفيق اللي معه عشنا زاج وين الحبيب وين الحبيب اللي بعد بعده الموت اللي بعد بعده الموت بعده الموت بعده الموت